والتخلوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرراً ولا نفعاً ولا يملكون لأنفسهم ضرراً ولا نفعاً ولا يملكون موته ولا حياته ولا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 ولا قمت عتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما برا فقد كذبوا قم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرة وما يظلم من قم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قولا من المرسلين إلا إنا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 ويوم تشفق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزلا ويوم تشفق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزلا الملك يوم إذن للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يغضب الظالم على يده يقول يا ليتني تخذت مع الرسول سبيلا.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 وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْهُ كَأَنَّهُ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي مَعَصَّ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُزْلِقَنَّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْصَبْرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حين يرون الْعَذَابَ مَنْ أَوْلَى أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف متى الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم اجعلنا الشمس عليه دليلا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 لنحيي به بلدة ميتا ونسحيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأما أكثر الناس إلا كفورا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسئل لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها أسراجا وطمرا منيرا